بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومي عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إِن كنتم تعلمون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 أن الله على كل شيء قدير، يغضب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومحواكم النار وما لكم من ناصرين 119. فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن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 نزلون على أهل هذه القرية رذام من السماء بما كانوا يفسكون، ولقد تركنا منها آياتا بينة لقوم يعقلون.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 أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أرسل إلينا ورسلنا إليكم هنا واحد هنا ونحن له مسلمون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 وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن نرتاب المبطلون بل هو آيَاتٌ بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم وما يجحد بِآيَاتِنَا إِلَّا الظالمون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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إن والذين آمنوا ومن الصالحات نبوء من الجنة غرف تجري من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن جاهد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بواربيه حسنا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 وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هون